والالَّذينَ آممَُمِلُ صَالحاتِ لَُكَب فِيرَنَّ عَنظُم سَ آكهِم وَلَ لَزدٍ النَّجُ أَ وَالصِّيْنِ إِنْسَانٍ فِي وَادِ حُسْنًا وَإِن جَاءَكَ لَتُشْرِكَنَّ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إلى أي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين في الصالحين ومن الناس من فتنة الناس كعهاب الله فإذا أودي في الله جعل فتنة وليعلم بما في صدور العالمين وليعلم a oh. call. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم ويحملوا ما أفقالهم وأفقالا مع أفقارهم وليسألوا ما يوم القيامة عما oder konnte der